ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تستخذوا منهم, منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فاخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا الا الذين يظنون إلى الى قوم بينكم وبينهم ميثاق او جاءوكم حضر صدورهم او جاءوكم حضر صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم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 فإن لم يعتدلوكم وينقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فاخذوهم وقتلوهم حيث تخفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا